ابدا بحمد الله ذي يعرف رب السماء والارض سبحانه ذي جيش الكفر يزحف في ارض العراق جنود شجعان ذي اجزادت تنوته بانفخخت متروز الالخان منهم جيوش الكفر بنت الجف هم العرب يا حفه والهان واليا هجم شخصين بتلته في كل الدوال وتبيت سهران وتجتمع في الغد تتحلف ويصبح في ذل ومهان يا مسلمين اليوم صفوا الصف منهم مع الله ربنا عنه هذه خلافه وعد من يعرف نبينا شهد بهلسان والله ما بجلش ولا تخلف ودايعاتي بل مليان والله ما بجلش ولا مليان